فلينظر أحدكم من يخافي تفكرت يوما بمعنى الصديقي وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرسو عليه اختياري وماذا سيندوك ظلي رفيقي تفكرت يوما معنى الصديقي وأرسلت طرفي بفكر عميب, عميب ترى من سيرس عليه اختياري ومن ذا سيردو كضل غفيقي وقالوا سيضنيك بحث دقيق فجهست نفسي لبحثي الدقيقي ركبت البحارة وخبت الصحارة وسرت النهارة وقد جفت فريقي ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحي دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق أهتدي للطريق تفكرت يوم معنى الصديقي وأرسى تطر بفكر عبيب ترى من سيغرس عليه اختياري ومن ذا سيغرد كظل غفيقي فإذ بي على حين ياس وصمت بشيخ وفور حكيم رفيقه فإذ بي على حين ياس وصمت بشيخ وفور حكيم رفيقه بدت في محياه آثار دهر وعيناه أوحت بماغ عريق بادرته سائلا كيف أختار من بين كل الأنام صديقي لقد طال صدري وما زال وكثري طريقي فقال استمع إنه من يؤدي حقوق تاخي كعقد وثيقي ومن حين تفضي إليه بهم وغم وحزن وكرب وضيقي تجد منه جودا بصدر رحيبي ورأي رشيد ونصح رقيقي ومن نحن إلا صديق الأقاحي فهل نال غير انتشاف رحيبي الليل إذ صار وصاحب كل خير والعقل الصدق والنصح حتى اللقاء صديق الحقيقي وصاحب كل الحقيقي